ولو جعلناهم لك لجعلناهم رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزأ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم فحاق سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم أنظر كيف كان عاقبة المكذبين كل ما في السماوات والأرض كل لله كتب على نفسه الرحمة كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة إلا رجلين الذين قسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم.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 مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَ مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَ وَدَالِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ وَإِنْ يَمْسَكَ اللَّهُ بِغُرْرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَكَ بِقَيْرٍ فَهُوَ عَرَّا كُلِّ شيء قدير